111. كان فاحشة ومقت وساء سبيلا 112. عليكم أمآتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وأمماتكم التي أضلنتكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم مِنَ الرضاعة وأممات نساءكم وربائكم التي في, في حضوركم. وَغَادِئِبُكُمُ اللاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتِي دَخَلْتُمْ دِيهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهن فإِن لَم تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَ أَنَّ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَد سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا